أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تلك آلات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين جاء لذاك على تشريك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنام إلي ثم إلي مرجعكم بما كنتم تعملون الأرض أو في السماوات أو في الأرض يأتي من الله إن الله لطيف خبير يا بني إننا إن تكون فطال حبة من خرد فتكون في صفرة فتكو تشريك <تصفيق> وغضب من صاتح إن أنكر الأصوات لصوت الحميل ألم إِنَّ النَّاسَ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ الْعِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ مُحْتَجِبُوا ma yeah. Oh,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 does that is